بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ لكم دينكم ولي الدين.